الله اكبر يا رب من اهل ليله القدر يا رب تعلم من اصباح ليله القدر يا رب من واصفين ليله القدر يا رب تعلم تحت شفاعتي طهر <تصفيق> ليله في ليله الله الله قولنا الله سبحانه وتعالى جل جلاله <تصفيق> يا بوسط لليلة القدر أشكستا في ليلة القدر الكلام لله قربان إن أنزلناه نحن نزلناه أشهر نحن نزلنا القرآن في هذه الليلة المباركة الله أكبر نزلنا القرآن نزلنا لا اله الا الله محمد رسول الله نزلنا اما ياشتنا اله الا الله محمد رسول الله في ليلة القدر الله اكبر ما رفض في ليلة القدر في شهر الثوم في وقالة حراء نزل على قلب الحبيب محمد الله أكبر إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ نَزَلْنَا اُنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَعْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تعرفون اللي بالقدر قشنية ليلة القدر خيرا من أرد شهر الله أكبر الله أكبر يا مسلم الله أكبر الله في العطاق ليلة في شهر رمضان ما في الليلة اكثر ليلة من ان شهر العبادة موضيكو فيها ليلة في القدر الله اكبر يا مسلم تنزل الملائكة والروح فيها الله اكبر في الليلة المباركة الملائكة انزل بالارض الله اكبر اهل السماء واهل الارض الله وبركاته نور الغن من السماء ملائكة الغن من السماء يصبر ويحظوا الصحابة يصبر الله والعلم عنه الملائكة التي الغن في ليلة القبر اكثر من حتى لاني في الارض الله الله الله الله الله كأنكبتنا يا سببتك وقال باش في الجامعة لكلم اليوم اشي يتغسل ليس القبر هالك لانكبتنا في السلم يتغسل كله <تصفيق> حدر. لا والله قد ذابك أخوك سبحان ذي الأشرار عبد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه ذريه تلحيه بالعليم حق الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام تلحيه بالخير في القرآن تلحيه بالسعود تلحيه تمحيلة من الزكاة تمحيلة من صدقة تمحيلة من الضعاء الله مو رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول <تصفيق> من إذا قلت تسويدي إذا قلت تسويدي بحاجة كل الوصفاني ووصفاني هو تبطي إنه رجال يصنبه قملة تتعاد تبطي تبطي فعجدك الله يحضي لا ايه يا ربنا الله وقت كريم من رمضان الذي عليه الصلاة والسلام مما كنت نشوفه اتفضل الصين يجهد روحه قاطه ليلك يكثبي ويكبر ايه الصاف في أيام عشر رمضان الذي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة الموجودة فهو قرعك يليه والله اعلم انه حلمات يبقى الوحد ساعة وعشرين خمسة وعشرين سبعة وعشرين وعشرين والله أعلم يتصبر السحابي من أبي صعب يحرم والله والله والله أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الصحابي موظوظ فيه إذن جلسان ليلة القدر ليلة السبعة وعشرين من رمضان والله أعطي إلينا قد بدل تلت اليوم تمام للجاهزين على نوعب واحترم انسان غزر اشتراع اشتراعان في التلفزيون وزنباشوا اشتراع هم تتفنج وهم تساكم في من هذه الليلة المباركة نفي ارسل بيات هالذي اجني انتربت ارسل بيات مثل الثالة الجهيل في انغارة مبارك. الى الناس قدر. قلنا باعره الصلاة والسلام يتعبط في النار الحلاء. وقلنا بذلك في الارواي صلى الله يحفرنا بغاك في ما اصمح النبي حده باعره الصلاة والسلام. يجي يا مولاي يا رسول يا محمدي. يطلع بهذه الطلاة ويتعبط الله. قل